بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم الآخر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 كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن ينضي جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأغعى إن الإنسان خلقها لوعى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 خل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمقر بدر خير منهم وما نحن بمسبوبين فذرهم فذرهم يخوضوا ويلعبون فذرهم يخوضوا ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد. جدا في صراع كانهم الى نصب وفضل خشيه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا